لا يؤخذ منها عدل ولا هم نصر واذا نجيناكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون ابناءكم يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء بك عظم وَإذْفََقنا بِكمبَحرَ فَأَن جَينكمُمْ وَغَْقنا آلَ في العون وَغْرَقنا آلَ في العونَ وَأَتُمْ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 ثُمَّ أَبَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَمَا ظَلَمُوا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ